الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الطيبات للطيب اولئك مبرؤون مما يقولون اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم